صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. آمين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم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 لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 قبل وَأَطَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَ بِنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 111. كانوا لا يتناهون عن منكر فعدوه لبئس ما كانوا يفعلون 112. ترى كثيرا منهم يتغلون الذين كفروا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 منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا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 إِلَ وَسُول تَ رعيونَهُم تَلْفِيغُ مِنَ الذَّمعمَِّ عَمَفُ مِنَ الحَّ يَقولُونَ رَبّنَ آممَنا فَكْتُ بنَ مَ الشَّاهِدينين وَماَا لَمَا لا مُؤمِنُ بِاللهِ وَم جَ لَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَقْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَتَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ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 لغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم ولكن ويؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كثوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُلَعْلَمُ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن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 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغطاء في الخمر والميثر ويصدكم, ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وَاَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ الله أكبر